أربع استمع إلى الجمل واملأ الفراغات من القائمة الآتية كما في المثال اركب الحافلة وانزل أمام المدرسة اركب القطار وانزل في المحطة الرابعة اركب الدراجة واذهب إلى الحديقة اركب الطائرة وانزل في مطار إسطنبول اركب السيارة واذهب إلى الجامعة